وزل جتفت عالیمت نت يُمِيلُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ عس وَالصُّبْحِ إذا سول و تین دل میں کی میو سن المجلون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَاهُ إِنْ نُعِجَا إِلَّا ذِكْرُ لِلعَالَمِينَ لِمَنْ نَسَأَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقيمْ وَمَنْ is sure.